يعني سريعه السير الفرس مثلا او البعير ان تكون سريعه السير او ان تكون لبونا اي اذا تلبا الشاطئ اذا تلبا او البكره نحو ذلك. او حاملا ان يكون في بطنها حمل هذه ايضا شروط للبائع للمشتري فيها مصلحه او الفهد الفهد هو يصاد به نوع من السباع يصاد به بمعنى انهم يرسلونه على الظباع فيصيدها أكذلك البازي البازي هو أكبر من الصقر وهو عظم مما يصاد به فيجترط أن يكون صيودا أكذلك ايضا الشروط في المبيع الأخرى فيجترط أن يكون الثوب جديدا فوجده خلقا أفله الخيار أو اشترط أن يكون مثلا أستمن صافيا وجده مخلوطا أفله الخيار لفوات الشرق لو اشترط أن هذا اللبن خالصا وجده مخلوطا أفله الخيار لفوات الشرط وهكذا فإذا وجد الشرط لازم البيع وثبت وأما إذا فقد الشرط فإن من فاته من فاته شرطه الخيار ألا خلاف في ذلك وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط ولحديث المسلمون على شروطهم وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه ذكره البخاري اذا فات الشرط بهذا الطرف الثاني ان يفسخ شخلبه اكثر الشروط تكون على ال... على, المشت... على الباء في تصفة في المشتري في المدبي فإذا خاد وجد الأمتاء ثيبا وجد الأبداء جاهلا ليس أكاتبا ولا صانعا وجد الثوب مخرقا أو خالقا فان له الخيار وذلك فوات شرطا هذا الحديث يكثر الاستدلال به يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرما حلالا ف اذا كان بينهم شروط فإنها لازمه تكون هذه الشروط في البيع مثل هذه الامثله وكذلك تكون في غيره كالشروط في النكاح والشروط في الوقت وما اشبه ذلك الشرط الذي يحل حراما إذا شرط ان هذا الاناء فيه خمر ان يكون هذا الشراب مسكرا فان هذا شرط نحل الحرام كذلك الذي يحرم الحلال فانه ايضا لغي. لو شرط البائع أنك لا تسافر على السيارة أو لا تسكن البيت فإن هذا ينافي مقتصر المشتري يقول لم أشتري السيارة إلا لأركبها ولأسافر عليها ولم أشتري الدار إلا لأسكنها هذا شرط نحر فهذا شرط نحرم حلاله، هكذا وهذا الأثر عن شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه أن يلزمه ذلك الشرط ولما أن رجلا يتزوج امرأة وشرطت عليه أنها لا تفارق بلدها وترفع إلى شريح أو إلى غيره فقال الشرط اوثق يعني هذا الشرط أوثقك وجعلك تخبع له وأبي أن عمر رضي الله عنه قال مقاطع الحقوق عند الشروف أي أن الحق إذا ثبت إن حق الطرف الثاني نعم أحسن الله إليكم أو أرش فقد الصفه المشروطة إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه وإن تعذر رد تعين أرش كعيب تعذر رده للمشتري الفسق او للطرف الثاني فسق اذا فقد الشر اي له الخيار بين ان يفسخ البيع ويقول أعطني دراهمي او فقد الصفه يقول هذه الصفه فقدت واريد عرشها اي عوضها وجدت الثوب خالقا الجديد يساوي عشرين وهذا المستعمل يساوي خمسة عشر الفرق الربع يسمى هذا الفرق الارش يعني عوض الفرق بالشرط أفعل المشتر الخيار يعني يرد الثوب يأخذ الثمن أو يطالب بالأرض الذي هو الفرق بين ثمنه سليما وثمنه مائبا. أنت بيتني هذه الشاة بشرط انها أنها لبون وجدتها لا لبن فيها. الآن أنا أمسكها وأطالبك بالأرض. قيمتها وهي لبون أربعمائة وقيمتها وهي لات... ليست ذات لبن ثلاثمائة الفرق الربع يطالبه بهذا الفرق الذي يسمى ارش يعني عوض الصفه التي لم تحصل ومثاله ايضا أرش العيب إذا وجد عيبا فانه يطالب بأرشه إذا وجد الدار فيها أتصدع أفإن هذا عيب فيقول أنا اشتريت الدار على أنها سليمة ووجدت تصدعا في السقف أو في الحيطان فأريد الأرش لأنني سكنت واستقررت يشك على الانتقال يأتي بأهل الخمرة. ويقدر ويقدرنا أرش هذا التصدع ثم يدفعه البائع لأن البائع باعها على أنها سليمة وتبين أنها معيبة أو مثلا اشترى سيارة على أنها سليمة ووجد فيها نقص ووجد فيها عيبا نقص بعض أدوات فيخير المشترك أن يردها ويأخذ الثمن أو يطالبه بقيمة تلك الأدوات التي نقصت أو التي هي معيبه او يشتريها له الباقي ستقطع الغيار ونحوه وهكذا جميع العيوب التي تحدث التي توجد فيها لو تعذر الرد لتعين العرش لو مثلا ذبح الشاة، وجد فيها عيب مرض في داخلها. قدمها لضيوفه طالب البائع، إن شبيتني على أنها سليمة وجدتها مأيبة، والآن أقدمتها وأكلناها. لا بد أنه يرد فيه الأرش أرش ذلك العيب الذي هو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة أحسن الله إليكم ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعه ما باعه مدة معلومة فسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين نص عليه لحديث جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه هذا يسترطه البائع أن يسترط البائع شيئا أو شرطا له فيه مطلحا البائع يحتاج إلى مثلا الدار أو السيارة ليقول أبيعك الدار ولكن أنا بحاجة إلى البحث عن دار أخرى أشراء او إجارة فأشتلط أن أبقى في الدار شهرا أو شهرين أو نحو ذلك هذه من أخرى في هذه الدار المبيعه لا بد ان تكون محدده شهر عشره ايام او انه ذلك ولا تكون مجهوله لا يقول اسكنها حتى اجد دارا لانه قد تقول مده انتظاره ويتضرر المشتري بل يقول شهر أي شهرين يحدد المدة أو كذلك مثلا خملان الدابة إلى موضع معين الدواب التي هي القبل كانت هي وسائل النقل وسائل الرقوم والتحول من مكان إلى مكان في الحديث أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان على جمل قد احيا فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فكان بعد ذلك ليتقدم الروافل فقال بعنيه فباعه على النبي صلى الله عليه وسلم ابي اربعين اوقيه الأوكية أربعين جرحة أو نخوها وقال بشرط أن أبقى عليه حتى أصل إلى المدينة عشرة أيام أو ثمانية أيام مدة معلومة معلومة سيرها فهذا الدليل على أنه يجد ويستألت حملة الضابة إلى مرض أمعي ومثل الوسائل الجديدة السيارة إذا قال أبيعك السيارة نحن الآن في مكة مثلا أبيعك هذه السيارة في عشرين ألف ملات بشر ان أتبقى معي يومين حتى أرسل أهلي إلى بلدي الذي بيننا وبينه مثلاً ألف كيلو أو نحوها فيجوز والحال هذا ويسمى هذا شرطاً فيه مصلحة العاقد مصلحة للبائع حملة الدابة والسيارة إلى موضع معين يحدد الموضع أو يخدده بالكيلو مئة كيلو ألف كيلو أو يحددها بالزمان يوم أو يومين أو نهو ذلك يحددها أيضا بالمدة أن أي يقول أترك معي السيارة أتردد عليها وأنقل عليها أهلي على مدة يوم أو يومين أو نهو ذلك هذا له فيه مصلحة أحسن الله إليك ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط حمل المبيع قد يتضرر بذلك المشتري البائع عنده وسيلة نقل فيقول أنا أشتري منك هذا الكيس بشارك أنك فترسله إلى منزله والبائع يعرف منزله يعرف أنه مثلا اثنين كيلو أو نحوه أو يعرف أنه مسيء المكعل فلاني فيلتزم البائع بأن يرسله بسيارته إلى منزل المشتري عادة أن أهل الدكاكين عنده مسائل يوصلون عليها المبيعات إلى منازل المشترين اشياء مثلا أو أشياء لها لها إذقال أما الأشياء الخفيفة عند العادة أن المشتري يمسكها بيده ويذهب بها لكن الأشياء التي لها إذقال أفياس مثلا من ارز او من اثمر او نحو ذلك فيشترط على البائع اذا كان المنزل محدد الى موضع معين الى متجري يشتري مثلا التاجر من تاجر اخر يشتري منه عشرين كيس يقول بشرط أن توصلها الى مستودعي الذي يقع في المكان الفلاني يكون عليك أيها البائع العمال الذين يحبلونها بسيارتك ثم ينزلونها بما استودعي أنا هذا عبا جائز أحسن الله إليكم أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله احتج أحمد في جواز الشرق بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر قاله في الكافي ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رواه السرمذي قال الأسرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع أي في حديث عبد الله بن عمر رواه أبو داود والترمذي وصححه وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد أي ولا مقصدها هكذا إن استعرض المستعري حمل الحفر او تفسيره